فَأَمَّنْ مِنكُمْ أَنْ يُخْسَفَ بِكُم جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسَلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أََمَّنْ مِنكُمْ أَنْ يُعِيدَكُم فِي هَاوِيَةٍ أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ يَأْوُونَ سَيْلًا عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَغْرَقْتُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُونَ لَكُمْ عَلَيْنَا نَاصِرًا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 فمن أوتي كتابه بيمين فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمي فهو في الآخرة أعمي وأضل سبيلا وإن كانوا ليفتنونك عن الذين أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لَن تَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَٰكِنَّ أَن سَبَّحْتَ لَن تَقْتُلُوا إِلَيْنَا شَيْئًا قَلِيلًا اذل لا اغاثك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا